بسم الله الرحمن الرحيم فتيات فتيات فتيات والله شتاء والله شتاء شتاء والله شتاء شتاء بين النور وضال ما شتاء بين أين أنت يا عائشة أين أنت يا سمية شتاء بين فتاتي من أمام إن خديجة وماتت وانتقلت إلى جنات ربها فإن خديجة اليوم باطية, بأطية, بأطية إن ذهبت خديجة فقد ألقت لنا أنثالها لها لها, لها بين المشق والبواري بين ذهبت عائشة إلى رحمة الله ورضوانه لكنها رسمت المنهج لعائشة اليوم حينما اغتدت بها واتست بها كم نسمع من قصص عن تلك الصالحة وتلك المؤمنة التي جددت عائشة الأمس تقوم وتمعها تشفق كلمتها يا أمي لا أدري ماذا أقول مر علي هذا اليوم في كليتي ولم تقبل علي تائبة واحد. هذا هو الهم هذا هو الهم <تصفيق> الذي يريدها <تصفيق> فماذا كانت دعاؤها؟ كانت تردد وتقول الهي ربي ربي فلهم من الأعماق دل دعائي منهن من تبكي بليل صلاتها لا من الرحمن غير رجاء وهذه قصة هذه تقول ويقدر الله عز وجل أن تعرض لحادثة فتُحلب السّلعة وتنقلب أنجأنا الله جميعا إلا هي يبحثون عنها فوجدوها من يتتب وجهه مبتسم وهي ممسكة بمسحف والدم يسير على المصحف وهي ممسكة به يثبت الله الذين آمنوا بالقول في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ذهبت اليها في مصلى للنساء فاذا هي ميتة في مكانها والمصحف بين يديها هيهات والله لمن مصحف في قلبه فيا لها من خاتمه فيا لها من خاتمه فيا لها, لها من التي ماتت تعانق مصحفا كان الوفاء وذاك غير وفائي موت التي ما تذلين لقد ماتت بعد ان اختارت درجتها في الجنة ماتت هي تقرأ القرآن فأين التي تموت وهي تهديب الالحاء فرضوها أين التي تموت وهي تردد الاغالي والأفلاء أين أمين؟ التي تموت على منكر مع ثلال المفلاء أين التي كلما نصحت شخرت واستهجأت بالحشمة والإحسان أين التي تثاقلت حفظ القرآن وتكاسلت عن ذكر الرحمن إسمعي, إسمعي, إسمعي, إسمعي, يا, من إسمعي, يا, من إسمعي يا من هجرت القرآن اسمعي يا ضيعت الأوقات وأسرقتي في الشهوان حتى حتى اتاك مفرق الجماعات <تصفيق> وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد فتيات الفردوس هذه التي تغسل بالداخل هذه الميتة ابنك فقال نعم له لما لا ارى على وجهك اثار التأثر ولا على مأت الحزب فقال مبتسما فتيات الفردوس يا حسرة يا حسرة على احواله يا حسرة. كم تشتكي الأزواج والمجمعات من عدم حيائك كم تشتكي الاتصالات من معاكستهن وتضيع اوقاتهن كم تشتكي القنوات والمسلسلات من اسرافهن ومشاهدتهن كم تشتكي المدارس والكليات من تفريطهن وضياعهن أما يكفي وقد وصل عمرك العشرين والثلاثين بل حتى الأربعين والخمسين وانت لا زلت تصري تصرين تصرين ان تكوني من نساء الغفلة تصرين ان تكوني من نساء الشهوات تصرين ان تكوني من نساء التفريط وتضيع الاوقات الله الله خيتي ان تستبدلي المؤمنة الصادقه بتلك السيره العطره والمواقف النادره سيرا لاجلات الداعرة كفى كفى متى تستغنين يا متى تصرخين في وجه المنكرات وتقولين كفى كفى يا نفسك كفى متى تقولين انا عائشه اليوم متى تقولين انا سمنجلس اليوم متى تصرخين في وجه المنكرات وتقولين كفى كفى يا نفسك